ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تندهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم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 الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء, ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون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 أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلمما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم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 وبرق يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما, كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا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 وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا, فأتوا بِسُورَةٍ من مثله وادعوا, وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين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 كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به, متشابها وأتوا به متشابها ولهم فيها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 ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني, فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا en in alimul hakim. قال يا ادم انبئهم بأسمائهم فلما انباهم بأسمائهم قال الم أقل لكم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا, فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا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 Waarom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 Wa idna Jaina Kum in alifirawana kumsu alababi yudab bihuna abana akum وفي ذالك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وَإِذْ وَاعَدْنَا موسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتخذتم الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وأنتم ظالمون. ثُمَّ ظالمون الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ من بعد ثُمَّ عَفَوْنَا تشكرون لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قوم إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل الْعِجْلَ فَتُوبُوا إلى بارئكم بَارِئِكُمْ فَقُتِرُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكم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 قُلْنَا وإذ قلنا دخلوا هذه الْقَرْيَةَ هذه مِنْهَا حَيْثُ منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب, سجدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فَأَنزَلْنَا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 كلوا وشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لنصبر لن على طعام واحد فدع لنا فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقى وقثائها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أَدْنَى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فَإِنَّ لكم ما سَأَلْتُمْ وضربت عليهم الذلة وَالْمَسْكَنَةُ وباءوا بغضب من الله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 وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أم أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ماهي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 قالوا ادع لنا in al هي ان البقره علينا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 أَو يعلمون يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا وما وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فويل للذين يكتبون الكتاب بِأَيْدِيهِمْ ثم يقولون ثم مِنْ هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم وويل لهم مما يكسبون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 وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا, واقيموا الصَّلَاةَ واتوا الزَّكَاةَ ثم توليتم الا قليلا الا قَلِيلًا منكم وانتم معرضون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 وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرحوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم ان يكفروا بما أنزل الله بغيا بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء على من يشاء من عباده فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وَإِذَا قِيلَ لهم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مصدقا لما معهم مَعَهُمْ قل فَلِمَ تَقْتُلُونَ آبِيَّ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُوْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ تَخَذَّتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَتُمْ ظَالِمُونَ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 ان كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين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 Walahu Ajuruhu Dharabbi wala kaufun alaihim wala kaufun alehim walahumya zan Wakala tilya hudu nasara ala saiu wakaletin nasara wakalatin nasara lay set ala كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا, فيما كانوا فيه يختلفون ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها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 ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني, وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ بتنا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما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 يتلو عليهم آيَاتِكَ ويعلمهم الكتاب وَالْحِكْمَةَ ويزكيهم إِنَّكَ أَنْتَ العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إِبْرَاهِيمَ إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وَإِنَّهُ في الْآخِرَةِ لمن الصالحين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 أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق إلهًا واحدا ونحن له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 Ono, een بالله وما vrouw, een وما een vrouw, وما zilla, een vrouw, een zilla, een vrouw, een zilla, een vrouw,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 ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط, والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون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 وما الله بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قبلتك وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ وَمَا وما بِتَابِعٍ بتابع وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قبلت بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك, إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون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 وَإِنَّهُ للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسكد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا, لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم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 we zijn er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 ومن تطوع خيرا فَإِنَّ الله شاكر عليم إِنَّ الذين يكتمون ما أَنزَلْنَا من البينات والهدى من بعد ما بيناه, بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك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 وما أهل به لغير الله فمن اضطر وغير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به, ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم ولهم عذاب اليم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 ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر, ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه, والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى 129. القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة, وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون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 إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً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 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فليستجيبوا لِي وليؤمنوا بي لعلهم يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَفَتَحُوا إِلَى نسائكم هُنَّ لِبَاسٌ لكم وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ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 ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فان انتهوا فان الله غفور رحيم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 فإن أحسرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية, ففدية من صيام او صدقه او نسك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 واتقوا الله واعلموا أَنَّ الله شديد العقاب الحج أَشْهُرٌ معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله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 O, degenen die in de kerk in de kerk zijn, die in de kerk zijn, die in de zijn, in de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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 125. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزنزلوا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 124. وأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 125. الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك, أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما, وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الْآيَاتِ لعلكم تتفكرون في الدنيا وَالْآخِرَةِ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 124. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم 125. وإن عزموا الطلاق فإن الله سبيع عليم 126. والمطلقات يتربصن بأنفسهن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 والله عزيز حكيم الطلاق مروتان 126. بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا, إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا حدود الله فلا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 قَدَّتَ النِّكَاحَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لا جناه عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرِيضَتُهُنَّ أَن تَمْلِكَهُنَّ فَرِيضَةً مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أو يعفو الَّذِي بِيَدِهِ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم اللَّهَ الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين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 ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئه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 قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جاروت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه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 وَإِنَّكَ لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى بْنَ مريم البينات وَأَيَّدْنَاهُ بروح القدس ولو شاء الله مَا اقتتل الذين من بعدهم من بَعْدٍ من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا, ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتن ولكن الله يفعل ما يريد يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا أنفقوا مما رزقناكم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 والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم, يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الم تر الى الذي حج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك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 فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قريه وهي خاوية على عروشها قال أنا, قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبتمئه عام فانظر إلى طعامك فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه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 كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله, ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفواد عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدعون على شيء مما كسبوا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 فإن لم يصبها وابن فطل والله بما تعملون بصير أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي, تجري من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا من كُلِّ الثمرات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 وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم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 فلهم أَجْرُهُمْ عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يَأْكُلُونَ الربا لا يقومون إِلَّا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس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 الا ان تكون تجاره حاضرة, حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضام كاتب ولا شهيد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 فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلِيُؤَدِّ الَّذِي إِئْتُ مِنَ أَمَانَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ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 ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته, على كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طَاقَةَ لنا به واعف عَنَّا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علي القوم الكافرين